بسم الله الرحمن الرحيم سادة مستمع مسامع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا محدثكم يتمنى لكم وقتا ممتعا في هذا اللقاء نجد الآن على اليمين فريق النور اسمي رودريجو حاليا حسين وانا انا من البرازيل وعلى الشمال فريق الظلام جعلنا الله وإياكم من أصحاب النور دائما الذين هناك في البرازيل هم نصارى أبي وأمي كون جميل عائلتي كلهم نصارى الكرة الآن مع فريق الظلام أنا كنت وعمري 13 سنة وأنا أذهب مع أبي وأمي إلى الكنيسة وكنت أقرأ الإنجيل وكنت التورات التوراة منذ صغير فأرأيت تناقضات واضطراب في نفس الإنجيل رودوريغو بفترته يحاول قطع الكرة من فريق الظلام نبي من الانبياء الا وهو يعقوب عليه السلام صرعم الله تغلبه كيف حضه الا كيف حض رب السماوات والأرض يغلب كيف يوصف الانبياء وهم قدوه بالفجور والفساق هذا الشيء لا يطرف في اقل العقل قد اذهب وقرا وما دخل شيء في عقلني الحمد لله رائع جدا يا رجل انتم تقطعوها ان شاء الله والحوله ستكيف يكون المسيح عليه السلام ثلاثه واحد هذا غير معقول كان أقول لكم انا حسين وفي نفس الوقت انا ابي وانا ابني من انا اهل كلا انت حسين لا انا ابي لا انت ابا لا انا والله شيء غريب حسنت جدا عرفته ديني ودين أبي ودين أمي وجميع دين اصدقائي وجميع دين كل قومي محرف وبدل حرفوه لا لا لا لا محاوله جيده من رودريغو لقطع الكرة ولكنها لا تزال حتى الان مع فريق الظلام الى اين اتجه الى اين اتجه الان مع عليك يا خيرها بغيرها ان شاء الله حاول ثانيه لكن بدات ابحث عن الديانات اقرا الكتب ان الهندوس ان التورات واليهود والديان بعد انا يقطعها ويتسدي للمرمى في محاولة لتسهيل هذا اولا التقيت ابن هندوس فرسلان متاحة لودوريغو يسدد هرودوريغو جميلة جدا دخلتم في مكانه الناس كانوا يسجدون للصنم وخفت شتنو قلتم هفر ايضا اخرج من دين ابي دين امي وادخل في دين الناس اللي اعرفوهم ما تركته. اه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعيدا جدا للمرمى حاول تركز المرات الصنم مرة أخرى رودوريغو يحاول تسجيل الهدف كما معروف في كل العالم في البرازيل يقولون اليهود هم شعب الله المختار محترمين مصلحين هذا حبث إليه يا سلام يا رودوريغو لا تضع الهدف هذه المرة حطها حطها يا هو والمرمى هو والمرمى هذا حبث إليه فهذا قال ليه طيب أبوك يهودي لا وأمك يهودية لا فإذا لا تستطيع أن تكون يهودية ليش؟ لأن دين اليهودية بالوراثة إذا أمك ليست بيه لا فيش عبد الله المختار مرة اخرى يضيعها رودريجو حزين والله انشقت ان ديني باطل ما عليه رودريجو لا تزعل ولا يكسبلك. الله معك ان شاء الله والهدف جاي جاي لكن انت احاول وكثر الدقي في كل قراتنا عن الاسلام عندهم كتاب اسمه القران بدايه هجمه منظمه لرودريجو هذا حطي بعض مكتبات رودريجو يخط بشكل جيد يعدي بشكل حلو طلبت نسخه يكسر قدام من المرمى العبها رودريجو اخذ النسخه وقرات سبحان الله يا فنان كل الاشياء التي اردت وانعتق وانؤمن وما وجدته في الانجيل لا في التوراه وجدته في القران بك خلاص هذا ديني انا مين جميله جميله تهز جبال كلنا يخوض مباراة والخاصة فمن أي الفريقين أنت مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون الراعي الالكتروني لهذا الاسدار مجموعة نبض الوفاء نبض تخاطب نبض تخاطب القلوب والعقول تخطق بين ثنايا شبكتكم العنكبوتية عنوانها www.nabd.net تستمعون الان الى احداث الشريط الاول من سلسلة الباحثون عن الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الحمد لله الذي قال في كتابه وربك يخلق ما يشاء ويختار الحمد لله رب العالمين إخواني في الله يصب على الإنسان يتكلم عن نفسه لكن صلى الله تعالى أن يسر هذا الأمر وأن جعل هذا اللقاء فائدا لنا في دنيا وفي الآخرة اسمي غودريقو حاليا حسين وأنا كما سمعتم أنا من البرازيل البرازيل كما تعلمون تقع في جنوب أمريكا الجنوبية الدين هناك في البرازيل هم نصارى من طائفة كاثوليكية وأنا خرشت من هذه بيئة البرازيل أنا أبي وأمي جميل عائلتي كلهم نصارى بعضهم غير ملتزمين وبعضهم متعصبين لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى هداني إلى هذا دين هذا دين العظيم أنا كنت عمري ثلاثة عشر سنة وأنا أذهب مع أبي وأمي إلى الكنيسة فكلما أدخل إلى الكنيسة أرى تماثيل وصور وأسماء رجال صالحين هناك وأرى صورة وهم يزعمون أنها صورة المسيح وليس بصورة العيسى عليه السلام إنها صورة الشيطان الذي يجل الناس يعبدونه في الصليب وكنت أقرأ الإنجيل وكنت أقرأ التوراة منذ صغير فأرأيت تناقضات واضطراب في نفس الإنجيل كلما أذهب للكنيسة كنا نجلس لكرسي نرفي وندعو فأرى هذه الصورة المسيح فيأتي للبالي سبحان الله هذا ابن الله ولا حرام كيف الصلب ابن الله بعدين جاء الفكرة هذا الله حرام كيف صليب الله هذا جال في بالي بدأت أقرأ الإنجيل بكثافة بجدية أريد أن أفهم ما هي دين فالإنسان هناك عندما يعيش بين النصارى الأب النصراني النصر, كل النصارى صعب جدا ووحد يفكر هل يجد الدين حق وهو يعيش على هذا الطبيعة ويظن أنه لا يجد الدين إلى هذه النصرانية ولكن كلما يزاد علما عن دينه سيبدو الاضطراب وهي التناقضات. كنت أخرى في الإنجيل قصة المسيح في توراة قصة موسى وهارون وإبراهيم وهي تناقضات وأنا قرأت في توراة قصة عجيبة في توراة لا يشت توراة موسى وهم يزعمون أنها توراة وهي محرفة تقول نبي من الأنبياء الله وهو يقوب عليه السلام صرع الله فغلبه فقلت كيف حاز إله كيف حاز رب السماوات والأرض يغلب بعد أن قصص أخرى تقول أن النبي من الأنبياء وليعذو بالله زان ببنته فأقول إيه كيف يوصف الأنبياء وهم قدوة بالفجور وفصاق هذا الشيء لا يدخل في أقل الإنسان بعد كنت أقرأ في الإنجيل ولا صور تمثيل انا كنت أسأل لقصيص هذا لقى وهذا ماركوس وهذا من هؤلاء أسمعهم غير مذكور في الإنجيل هناك الإنجيل برواية ماركوس والإنجيل برواية لوقة والإنجيل برواية عمتة لكن أين الإنجيل باسم المسيح؟ لا يوجد كنت فكر من أين جاءوا بحولي الرجال؟ هؤلاء جاءوا بعد المسيح وقدموا للدين ونحن أجل هذه تمثيل لكي لا ننساهم ونعدعوهم لكي يكونوا وسيط وشفاعين الله. طيب إذا ندعو الرجال والصالحين لماذا نعبد هذا المسيح؟ التساؤلات. وكنت أذهب وأقرأ وما دخل شيء في عقلي الحمد لله كلما أذهب إليه أعود إلى البيت والإضطراب زيادة زيادة زيادة حتى أريد أن أرفع الآن من هو عيسى ابن مريم لماذا هو ابن الله آه هو ابن الله الوحيد والصلبة والذبغة التي تخلصنا الذنوب البشرية تبث أن كلنا مغفور ما فايدة لا أبدا أجوبة عجيبة فكن هذا ما دخل الحمد لله بعدين جاءت تساؤلات هو إله أو هو رب أو هو نبي أو بشر فقالوا لي لا فهو أب والابن وره القدس طيب هذا لقيد تثليث فأنا رأيت كيف يكون المسيح عليه السلام ثلاثة في واحد هذا غير معقول كأن أقول لكم أنا حسين نفس وقت انا أبي وأنا ابني من أنا؟ وهذا يقول لا حسين لا أنا أبي لا أنت أبو حزيلا أنا ابني فالحمد لله اكتشفت أن أشياء غير معقولة في ذهب ذهبت لقسيس آخر كل نفس شيء لا تسأل هذا سير الإيمان لا تسأل بدأت وقل التاريخ تاريخ الرومان وتاريخ دين كاثوليكية فوجدت أن لمن تحت تاريخ رومان بدأت بقسطنطين التاريخ دين كاثوليكية فقلت آه الآن في ترابط. نفس الآلحة التي كان يعبدنا الرومان أصبه في دين كاثوريكية آلهة وأولياء وصالحين نفس عائلة بعد أن زحبت مرة نخرج القسيس عين الإنجلي أصلي ومعروف أول الإنجلي ترجمت بعد ستين سنة او أكثر بالموت المزعومة بالمسيح إلا يوجد كتاب اصلي فهذا يا إخوان حزنته جدا عرفته ديني ودين أبي ودين أمي وجميع الدين أصدقائي وجميع الدين كل قومي محرف مبدل حرفوها هذا الإنسان يحزن كيف يكون ديني محرف فقدنا ثقة فقدت ثقة بعلمائنا وبكتابنا إلى أين أتاجه إلى أين أتاجه الآن ألا أعرفت أن المس ليس ابن وليس أب وهو الرجل ولماذا نعبوده فالحمد لله يا خوان. الإنسان لما يكون ما قلت لكم أنفة لما يشفي بيئة نصارى بيئة نصرانية لابد أن يفكر هذا الأقيد لا يضغف في عقل الإنسان لكن بدأت أبحث عن الأديان أقرأ الكتب أن الهندوس أن التوراة واليهود والأديان ولكن الأسفل الشديد في برازيل هذا كان عمر 13 سنة فما سمعت عن الإسلام إلا سوء سبحانه الإعلام إلا تاتلت برازيل مصدر من الأمريكا ومن الأوروبا وكتاب المساشرخين ومنهم أن يحاربون الله ورسوله بكلام وبالحرف بالكتابة كل شيء أتظنون أن الإسلام جاء بصورة حقيقية إلى البرازيل ولا ولمكسيك والأرجنتين كلا والله لما جاء الإسلام حقيقي جاء صور مسوه من العلام كل اليهود الآن يشتغل في إعلام ولكن نقول للمسلمين جميع إن دنا قوة أقوى من العلام وهو الأخلاق والمؤاملة فاليهود يقولون ويشويهون الله سورة الإسلام يقولون الإسلام كذا كذا كذا كذا هذا فرصة ونحن نعطيهم صورة جميلة للإسلام تقولون الإسلام هكذا انظر للمسلمين المسلمين الإسلام ليس كما تقولون وفي براسيل كثير من الشباب أول ما أتيت لهنا الحمد لله ما جئت لهنا لتكره هذه الكلمات لكن الحمد لله أنا هنا وصلت إلى هذه البلاد المبارك بلاد الحرامين بلاد التي تسمى الأذان خمس مرات مساجد في كل مكان جيتنا هنا نسبوعين قبل رمضان ما شاء الله كل الصلاة ومساجد والشباب وشباب لحيا وحجاب الله أكبر بعدين شفت بعض الشباب سبحان الله مغرورون بالغرب اخوان حد سؤال هل سمعتم أو رأيتم أن أحدا في أمريكا جنوبية أمريكا الشمالية في مكسيك وفي البرازيل وفي الأوروب وفي أمريكا تمشي واليال بسي صوب والشماغ والسواك سمعتم رايت وحده غربيه لا والله هناك في برازيل وفي الغرب بشكل عام فهم ينظرون الى المسلمين باني تحقير إذا واحد يقول انا عربي انا مسلم هذا متوحش هذا مو هذا حيوان كذا كذا ينظرون الين الى المسلمين بينه صارت عيني شبابا خالقا في الكبريا قلدوا الغربا جهارا واستمروا في اختفاء قالها المختار يوما في حديث الاختداء حذوهم في كل فعل فلما رأيتم هنا بعض الشباب كانوا يفتخرون ب... لا أدريش برونالدو بلاد... أنا قررت منهم من بلاد رونالدو وروماريو حربت منهم بعض الشباب قلوا هؤلاء شو أبطال؟ الراجل يقول إن الله الثالث وثلاثة باطل؟ الراجل يأتي له هنا لبلاد الحرمين لألب الكورة ويأخذ فلوس ثم يرجع لبرزيليا بن كنيسة وأنا أقول له باطل؟ هو باطل الأبطال هنا هذا الشيخ عبد الرحمة النبراك الشيخ عبدالله من جبرين حولاء الأبطال لما أتيت له هنا استغربت ولكن الحمد لله بدأت أبحث أبحث عن الإسلام ليس الإسلام عن أي دين أول ما لتقيت بالهندوس وشوف الهندوس البرازيل ما جاء من الهند جاء من الغرب كثير من الناس برازيليين داخلوا في دين الهندوس لماذا فراغ الروح عندهم الأذات وشهوات ما اقتنعوا بدين نصرانية يريدون الفطرة الإنسان يريد أن يعبد الله فطرة الإنسان أن يتمسك بالدين وإذا لا يجدين الحق يأتيه الشيطان يأخذه دخلت في مكانه ناس كانوا يسجدون للصنم وخفت شدتم قلت ما فإذا نخرج من دين أبي دين, دين أمي وأدخل في دين ناس لا عارفهم فتركتهم حتى ما كلمت أي شيء معهم فخرجت بدت أقرأ وقرأت توراة اليهود اليهود كما معروف في كل العالم في برازيل يقولون اليهود هم شعب الله المختار محترمين مصلحين كذا فذحبت إليهم طلقت بابهم هناك أنا قلت القصة أنا اسمي خودريق وحكذا أنا كنت أدرس في مدرسة وأريد أن أعرفنا أن اليهودية أنكم شعب الله المختار أنتم من نبي موسى عليه السلام فذحبت إليهم فهذا قال لي طيب أبوك يهودي فقلت له وأموك يهودية فقلت له فإذاً لا تستطيع أن تكون يهودية قلت سبحان الله لماذا؟ لأن دين اليهودية كما يقولون هناك في البرازيل بالوراثة إذا أمك ليست بيهودية خلاص ليست من شعب الله المختار فحزنت والله اكتشفت أن ديني باطل إذا حبدين الهندوث ناس يسدون الصنم الآن شعب الله المختار يقول أن أمي ليس بيهودية لا تستطيع أن ننتسب لدينهم والله يا إخوان صعب صعب فكر أنت في بلاد تريد تصلي ولا تجد مزيد إنسان سبحان الله يعني مشكلة ألان تريد الدين <تصفيق> ولا تجد الدين المصيبة أعظم فهذا رأى أني حزين قال طيب تشارك معنا كل ليلة الجمعة إلى السبت مقابلة تدفع لنا رسوم تكون معنا شوف برسوم ولا كرم أي ريالين ما دفعت قلت إلى بيتي ركبت الباص لم يكن تفكر ما فائدة ندفع فلوس وبعدين في نهاية يوم القيامة لاس منهم ما فائدة الدين عنصرية ما أريد وقت للمدرسة وأقرأ وأقرأ كتب تاريخ هكذا موصوع عن الأديان حتى بعد المدرسين ومدرسات كانوا يعني في هذا الشهر في شيء يعني مشكلة يريد يقرأ الأديان حتى قراطنا الإسلام الإسلام والمسلمين إنه كتاب اسم القرآن وهذا كان بعد حرب الخليج الأولى حرب الخليج الأولى فكلما سبحانه الله يخوانه كلما يضربون المسلمين كلما جاء الكفار للضرب على الإسلام والمسلمين الإسلام يزداد الله أكبر بعد حرب خليج كثرت الكلام في البرازيل سعودية جهاد مسلمين رمضان صدام حسين ونازلني ما هذا كلام نريد نسمعه وأنا كنت منهم الآن جاء الفرصة نريد نقرأ عن الإسلام كتاب اسمه القرآن الفه محمد كما وجده هذا الكتاب ألفه محمد فضح بعض المكتبات طلبت نسخة الرجل نصراني هو الذي ترجم القرآن أخذ نسخة وقرأت أول الآية والحمد لله فتحت كان في سورة الرعادي يقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الآن خلاص هذا جميل اشتريت عدت لبيتي خلال الأربعة يام خمس ختمت القرآن سبحان الله إخوان كل الأشياء التي أردت أن أعتقد وأن أؤمن وما وجدت في الإنجال لا في توراة وجدت في القرآن قصة موسى قصة إبراهيم قصة يوسف قصة عيسى عليه السلام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسليم كل موجود هذا لا يناقض الفطرة هذا لا يناقض العقل كل ما كل يعني مقبول كل يعني ما في اضطراب فقل خلاص هذا دين لا أعرف كيف ولكن هذا دين أنا منه ثم الإنسان يسمى الآيات والذين آمنوا وآملوا الصالحات سبحان الله الذين آمنوا وآملوا الصالحات يفكر كيف الإنسان يؤمن بالله يؤمن بالملائكة وبالرسل شيء جميل بدأت أقل القرآن حكذا قل خلاص أنا مسلم ولكن من معجبات المسلمين يعني لازم يسلي صلوات خمس ولكن في القرآن لا يوجد تفصيل كم تسلي كم رعكات ونزدقل فكنت أسلي على كيفيتي فرأيت في جريدة المسلمون يسلون في با كنت فكنت أسجود وكنت أقرأ الحمد لله منذ بداية كنت أحب أن أقرأ سورة قل الله أحد الله الصمد هذه سورة سبحان الله كبيرة هو جدا قل هو الله أحد الله الصمد كنت أقرأ في سجود ما عرفت هناك لازم يتجه لقبلة ما عرفت عن القبلة بعدين بدأ أبي وأمي يضحك عليه أبي يقول لأمي شوف صار مجنوننا على أن يفكر أنه عربي بدأ يكون على دين سلام حسين بدأ يكون على دين حربي هناك فخجلت وبدأت أصلي في دورة مياه وما أعرف أنه هناك حرام لكن كنت أصلي بعد المشاكل في المدرسة أذكر كنت في المدرسة وكنت أريد فقط أقرأ كتب للدين إسلام إسلام هذا مكتب أعطني الإسلام اسلام إسلام فأحد المدرسات استغربت وهي علمانية هي كتبت هذا خطاب لأمي ابنك عنده مشكلة فجلسنا أمي وهي وهذا ناس فوصفوني عنده اضطراب مراحق ما لو ظهر لطبيب هذا علم نفس عنده مشكلة فذهبت إليه جلسوا هكذا في الطاولة هكذا أمام أمي هنا وطبيب هنا أطوني ورق قلم ألا أرسم قلت فكر ماذا هذا يقصد أرسم وأتى بعد اللعبة لكي ألعب هذا الطبيب نفسي آه هو يريد فكر إن يرهابي أن هناك الإسلام مسلم لازم أن يكون يرهابي يا ليت قوم يعلمون هذا دين جلست هذا وأنا على أمي ولا على هذا الطبيب ماذا فعلت؟ هذا الرسم رسمت هكذا عالم إسرائيل وعالم أمريكا وطيران وقمبلة وتفجير هكذا يعني كان بعد حرب الخليج خلاص هذا الطبيب ألا خلاص كتب تقرير للاستشاري خلاص مجنون تماما فهذا الاستشاري أعطاني دواء وأنا ما شربت أدوية فأمي يعني مشكلة أول يعني أثار من المريض أنه يرفض أنه مريض فأخذني مستشفى لما وصلت لحظة المستشفى معروف هناك كل مجنين مصابه هناك فنمت هناك ليلة شربت الدواء ونمت طول الليلة بعد انتكلم بأحد الطبيب سبحان الله قال لأمي وتركه لا تشتد عليه إذا تشدد يكون شد هذا مراحق يتركه الحمد لله فعودت إلى وكنت في اختبار النهائي كنت أبحث أريد أن أجد المسلمين أينهم فقلت يا رب أنا من دينك أن أقرأ القرآن أن أريد كيف أصلي أريد أفهم هذا دين فما جاء واحد ولا حزينت, حزينت. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وأنت سبحان الله كنت في المدرسة في اختبار النهائي فرأيت في النافذة كان يمشون بعض الناس بالتقية الناس لا يبالي بالتقية هذه أخوان بلنا أقول لكم قيمة عظيمة قيمة عظيمة في الغرب سبحان الله كم من الناس يبحثون الإسلام المسلمين. بالسبب التقية سبحان الله شوفت دعوة هؤلاء الناس كان يمشون من موريتانيا من سنغال أتوا إلى البرازيل لتعلم لغة البردغالية رأيت بتقية فرأيت في الجريد وصحايف والمسلمون باللباس طوب وأشماه وأعمام وتقيق خراش طلط طول خراش من الصف بدون إذن أستاذ ماذا يكون؟ رصب رصبت والله لما قلت لهم سلام عليكم سلام عليكم فهم قالوا لي عليكم السلام خلاص نجحت نجحت المسلمون وجدت المسلمين فقلت أنا غدريقو انا هذا أريد الإسلام أنا مسلم مسلم تعال معنا تعال معنا فذهبت معا جلسوا فيما كان فيما بيتهم صليت معهم صلاة الظهر والعصر والمغرب والحمد لله تعلمت كيف يتوضو وطعلمت كيف يصلي ولا هذه صلاة التي نصلي يوميا والله لازم نقر الكتب كيف الانسان يحسن صلاة هذا صلاة غالي غالية جدا هذه الصلاة التي صليناها هي لن تعود مرة أخرى في حياتنا هذه الصلاة لن تعود إذا استفدت خيرا لك وإذا دخلت في الصلاة وخرجت منها كما دخلت أنت ما ربحت شيء هذا الصلاة غالة جدا فصليت معهم جلست معهم شهر تقريبا هكذا أذهب إليه كل يوم أعطوا إليه تقية والقرآن العربي والقرآن برتغالي بدأت وتلمت منه خط والقراءة والكتابة هذا ومعهم كنت أخذ كلمة بعربية وكلمة برتغالية هكذا حتى وسيقمص كلمات يفعلون يعلمون ماذا يقول كلمات سويت قموس قموس غدريقو صويتكم معجم هكذا ألانا الحمد لله ألانا مسلم ألانا أعرف أن أم مسلم لكن مشكلة أين المسلمون مدينتي هناك خمسين عائلة من المسلمين ما سميت أن المسلمين مروا فأخذ دليل هاتفي وتصل فلما وجود اسمها, اسمها محمد أحمد علي مراد كل اسمه عرب كل اسم مسلم أذهب إلى ذكانه والعرب الحمد لله في البرازيل سيجرى قديمة فذهبت إلى شارع سمى الشارع العرب هناك كل العرب دكان كل دكان ذحبت إلى كذا رايت هذا الصورة كبيرة مجد الأقصى هكذا هذا مسلم ذحبت إلى إيه قلت سلام عليكم إيش قال هذا الرجل قال لي مرحبا شو بدك والله أخي مخيف هذا صورا تذهب لمستشفى مريض تذهب لمستشفى ولا انا مريضة وريدة طبي قل شو بدك ما تريد والله أنت لذلك نقول الله سبحانه الأخلاق الكتاب مفيد مهم جدا مهم جدا قلت الله خالق قال لي مرحبا قلتهم أنا مسلم أنت شو أنا مسلم كيف أنت مسلم شو اسم كوزمي شو اسم أمك جاني من أين أنت من هنا برطولة أقري كيف أنت مسلم قرأت القرآن ومسلم الذي يأخذ القرآن مسلم كيف شو بدك قلت أنا أريد كيف هذا أنا في أشياء أريد معك سعد الظهر لا ما فيه صلاة رح من هنا رح الجيراني هناك في الصلاة فكنت فكرني ولا كنت أقرأ في القرآن أقرأت الكتاب المسلمون كلهم يسألون خمس سلوات لا استغربت من هذا الرجل فذهبت إلى جيرانه نفسه قصة سلام عليكم نعم. أنا مسلم أريد أسأل أنت شو مسلم من أين انت؟ من هنا شو كل شيء تقرير هكذا ما في صلاة روح, روح تاني ولا كل الشارع كله ما شهد كله كله نفسه جواب ما في ما في صلاة ولا فأعطل بيت حزينا عليهم قلت يا رب مسلمون ولا مسلمون يقرون القرآن ولا يسلي معقول هذا طبعا الانسان عندما يدخل في الإسلام يظن كل مسلم مثل صحابة خاصة الذين جاءوا من بلاد العربية يتكلمون لغة القرآن يقررون القرآن ويفهمونها ليحتاجونها من مترجمة وانا كنت أحكز لماذا لماذا هذا ذهبت مرارة على ما في مشغول روح روح في المنحون في المنحون دائما نمشي حتى من تكرار زيارته كنت مشهور عندهم بأبي تقية لأن كنت ألبس دائما تقية جاء أبي تقية. وكن هناك مقحى يجلسون أكا ويشربون الشيشة ورجلة ودخار كل شيء وكنت أذهب إليهم أخذ القرآن حكذا أجلس أمامهم أقف حكذا أمامهم لا لهم يروني ويقول تعال تعال تعال معنا ولكن ما فائدة فأذهب إليهم فحتى واحد منهم الحمد لله قال خذ رقم مركز الإسلامي بسان باولو وروح عنده بعد ما ترجح لها والحمد لله إخوان شوف كل مسلم كل مسلم فيه خير كبير وصغير غني وفقير عالم وغير عالم كل مسلم الاستوديو التحليلي <تصفيق> وسهلا بكم ايها الساده المستمعين في بدايه الاستوديو التحليلي معنا في هذا اللقاء فضيله الشيخ ابراهيم بن راشد الطلحه اهلا بك فضيله الشيخ الله يبارك فيك <تصفيق> ومعنا الكابتن حسن الاتيبي حارس نادي الهلال والمنتخب السعودي اهلا بك كابتن <تصفيق> يا ومرحبا بداية يا شيخ سؤال ربما يتوارد لذهن السامة وهو شيء غريب أن نجد شخص في سن الثالث عشر يمج دينه ويمج ما كان عليه من عادات وتقاليد ويبحث عن الحقيقة في هذه السن المبكرة هل من تعليق على هذا يا شيخ؟ <تصفيق> طيب بسم الله والحمد لله وصال السلام رسول الله بصراحة يا أخوان شيء عجيب جدا ان نجد واحد حمره 13 سنة يبحث عن حق ثلاثة يرسلنا حين عيان الله يديه بالسياكل ومشي وارع هذا يدل عليه يدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ أن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل دل دليل عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يدل بالشرك الشرك وأهله صراحة انا يعني انبهرت في موقف أخونا حسين الله وفقه وعمر ثلاثة عشر سنة وهو ينظر إلى الخلاف الموجود في دينهم الآن تجد واحد يعني من أصحاب هذه الأديان تجد مهندس ودكتور صحيح. ومن عباقرة العالم لكن عقله ما دل على الحق لكن أخونا حسين الله جل وعلا نور بصيرته ودلها الله جل وعلا على الحق ننتقل إلى الكابتن حسن من خلال أيضا مجريات القصة عندما فتح رودريقو القرآن لاول مرة وجد فيه إجابات لأسئلة كثيرة كان يبحث عنها عندما كان في الدين النصرانية تعليقك على هذا الموقف بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والله أنا يعني لما سنت القصة دمعت عيني وحمدت الله سبحانه وتعالى أني موجود في مجتمع مسلم والعائلة يعني عائلة مسلمة أبوي مسلم أمي مسلمة فسبحان الله انا على الدين الحق فسألت نفسي بعض الأسئلة هل, هل لو كنت انا مكانة هل يعني ببحث هل بقيت أفكر يعني هل بتحمل الضغوط فحمدت الله سبحانه وتعالى أن يوجود في, في مجتمع مسلم فنصيحتي للشباب أنتم على يدين الحق لا تفرطون فيه ولا تقصرون فيه جنب الله فأسأل الله, فأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما رزقنا الإسلام من غير أن نسأله أن لا يحرمنا الجنة ونحن نسأل آمين, آمين. ف... اللهم آمين. نعود إلى الشيخ مرة أخرى وبعدنا نتكلم عن موضوع آخر وقضية أخرى وعين في مجريات الشوط الأول مجموعة من الأحداث كان من أبرزها تنقل رودريقو من دين إلى آخر ثم لا يقبل هذا الدين وانتقل إلى دين آخر ثم ذهب إلى دين اليهودية تعليق يا شيخ على هذه العنصرية وعدم قبول اليهود لردريقو انا اقول كويس انهم اطردوه شيخ <تصفيق> احسن يا شيخ لا انا حين صار يهودي هلا <تصفيق> حمدلله انا اطردوه <تصفيق> وقالت النصارى بعد سوون زيهم قفلون كناسهم ليس فقط العنصرية فقط يعني مسألة اليهود اليهود الان وهم يقولون نحن شعب الله المختار وما نريد ان ندخل احد في ديننا بل انا وجدت مصحف مترجم في احد الدول الاوروبية مترجم اللي يهودي اللي يقرأ يكره الاسلام يعني مو مسألة انهم ا أحسن نطردوه يعني شي طيب لكن المسألة الأعظم من ذلك هم الآن قاعدين دسون السم بين المسلمين وشوون صورة الإسلام لكن الحمد لله الحق حقه أن يتبع أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكشف الأرض كابتن حسن هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى محكورة على فئة معينة دون أخرى والله الدعوة شي كبير والرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية فهذا هذا الحديث يعني واضح كان الرساله لجميع الناس يعني ان تجب على الصغير والكبير فبلغوا عني ولو ايه فهذه يعني رساله اعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل هذه الرساله دليل ان الدعوه واجبه على كل كل الناس فالشخص لا يستحقر أي شيء فسمعنا في قصه اخوي حسين عن الرجل اللي قدم له رقم المركز الاسلامي في ساو فالرجل قدم خدمة يمكن بسيطة في نظر كل الناس ولكن سبحان الله أثرها والحمد لله الأخ حسين أسلم كثير من الشباب اللي سمعنا قصتهم والله يثبتنا ويثبتهم على الحظ فضيلة الشيخ ننتقل إلى محور آخر لما أرد رودريقو أن يعتلق الدين الإسلامي وجد أمام مجموعة من المعوقات وكان هناك مضايقات من أقاربه وأهله ومن أقرب الناس إليه تعليقك فضيلة الشيخ على هذه المرحلة من حيات فرد لكم والله هذه الشيخ مو بس اخونا حسين الله يوفك هذه يجدها اي واحد حتى سبحان الله لما الواحد يستقيم يترك المعاصي والدنوب يجد مني ضايقة يجي بعضهم يقول لك اي ربيت اللحية انت وجهك كنا كذا يمكن يجيه يجي يجي كذا والله صحيح لكن بعد ستة شهر هذا اللي يستهزون فيه سمونا الشيخ فلان او الداعية فلان هو يسمعهم من الحق هذا ترى شيء مشاهد مجرب الدين مو لعب هذا ابتلام من الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيثة من الطيب لا تستوي الظلمات ولا النور ولا يستوي الظل ولا الحرور وحد يصبر ونخوق ونصبر كلنا حتى نصل إلى هدفنا وهو دخول الجنة كابتن حسن من خلال احتكاكك وبقية زملائك قد من اللاعبين غير مسلمين سواء في الداخل او الخارج ما هي أقل الواجبات التي تقدمونها لأجل الدين العظيم والله الدين هذا عظيم ومهما قدمنا فهو قليل فهي مجرد محاولات محاولات تعريف اللاعبين الأجانب والمدربين بالدين الإسلامي تقديم كتب تقديم معاملة معاملتنا معهم احترامنا لواجباتنا كمسلمين الصلاة احترامنا للصوم يعني فهذه رسالة قوية بحيث انهم مجرد تعريف بالاسلام وتطبيق عمل يعني شيء شيء نظري قرونه وشيء عملي يشاهدونه فنسال الله سبحانه وتعالى ان نخلص النيه فيها ويهدينا ويهدي ضل المسلمين ويكفي ذلك حديث النبي صلى الدين المعامله انه هي اساس الامر اكيد الشيخ ابراهيم سنوات مرت على رودريغو في فترة إسلامه يا شيخ نعم أخو يا وهو يبحث عن إجابة لسؤال مهم أين المسلمون هل من إجابة على هذا السؤال فضلت الشيخ وإذا قلنا لك أن المسلمين موجودين ولا هم في <تبقى> الموجودين ولا غير موجودين أنت شفت أخونا هدريك ويوم يروح للإخوان الله يجزاهم خير يوم يقول لده فيل من هون <تبقى> فيل من هون امشي من هون ما في حد <من> يصلي هون مشكلة <ماشي> من ينشر هذا الدين إذا أخونا هيدريقو الآن اللي مسكين تاية ما في عادي يعلمها الدين ويجد مسلمين ولا يعلمونه واشكر ردليقو كثير يا شيخ مشكلة مصيبة وش مش نكون أمام الله سبحانه وتعالى وش نقول أمام الله هذا لو أسلم على أديك يا أخوي سامة كم الخير اللي بينتشر من وكم الأجور اللي تاخذها أنت فرصة يسلم على أديك كثير في برازيل وينشر الدعوة هذا كم الأجور اللي بتجيك أنت في الدنيا غير اللي في قبرك غير اللي في بعده قصدنا قصدنا الان لواحد يعمل قليل احنا ما قلنا تعال حدثه ومحاضرات تريد تعطيه انسان يهتدي عليه الكتاب ابتسامه اخلاق معامله كل هذه من الدعوه الاصلاحات حاله نوصل الحق اذا انت رايح للسياحه طايح قد معك كتيبات ما يضرك خذ معك شيء تنشر به لا اله الا الله على الأقل تبري ذمة كما الله سبحانه وتعالى تشوف ولا يحتاجون إلى الدعوة إلى الله عذرا يا شيخ المقاطعة أه. ولكن الأخوة في الكنترول يشيرون إلى قرب بداية الشبط الثاني الله يبارك. أيها الأخوة المستمعين والمستمعات إلى أن نلقاكم بمشيئة الله بعد نهاية الشبط الثاني هذا محدثكم أسامة الخريجي تمنى لكم طيب المتابعة وشكرا لكم من مسامع إلى كل المسامع نهديكم إصدارنا القادم من سلسلة ثلاثة الأواح فاقصص القصص للقارئ خالد عمري نزلت القصص في السور المكهية أكثر وذلك لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع من الكفار التكديم ويسمع منهم الأدى تنزل عليه قصة حتى ايَا قَوْمَنَا لِكَيْ تَسْلِيَةً لَّنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ في قصص القرآن الكريم عبرة وتبصرة وملعظة وتذكرة, وتذكرة, وتذكرة ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم زمز النبي الطاهرة العفيفة بالإفك التهم ثم تحولتها اتجعتها لأفراشي والله يعلم أنه خنائد مددية وأن الله مبرئي ببراتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى مزل في شأنه وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحفر من أن يتكلم الله في بأمر ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعم رؤيا يوريء لله بها وجاءت التبرئة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أينما نسي يسرى أنما نسي يسرى سيجعل الله بانهم سيسرى هو سبحانه لي ماكذا سيدنا هيمال للو على من قصص القران انطلقت السهام المعتاد وأنك وأنك قالوا يا مريم قد جبتي شيئا فريه يا اخت هارون ما كان أبوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً فاقصص القصص هذا راجل دكاً كبير يوبيع خمر يوبيع صليب يوبيع تمثيل وصور ولكن ماذا قال لي خذوا رقم التليفون المركز الإسلامي وتصل إليه فتصلت والحمد لله سبحانه الله شوف الإنسان لا يحتقر نفسه مهما يكون الإنسان في حاله والله يستطيع يستطيع أن يختم من هذا الدين وأن يكون سبب لهداية الآخرين تصلت للمركز الإسلامي وقالوا لي هنا بعيد في مركز الإسلامي قريب منكم 6 ساعة بالباس ذهبت إلهي واستقبلوني المسلمون هناك الحمد لله بكل خير وأعطوني الكتب أخذت وذكرتم كبير من الكتب عدت إلى مدينتي وقرأت جميع الكتب كتب كتب كتب وذهبت معي خالتي أبي منعني أن أذهب إليه ذهبت معي خالتي قرأتك جميع الكتب عدت لمدينتي لأن أعرف الإسلام شوي قليلا أذهب إلى العرب لازم صلي نفس جواب آه مشغول ما في وقت ما في وقت مشغول الحمد لله كنت ألبس دائماً هذا التقية حتى ليكون في فكرتي ربما واحد من العرب المسلم يناديني تعالى مسلم وهو واحد غير مسلم كحالي يبحثاً واحد مسلم لا يجد يرى واحد بتقية تعالى مسلم نجلسه وكان هكذا وللتقيت بشاب اسمه عليكس نعدني تعالى تعالى أنت عربي قلت لا أنت مسلم نعم مسلم ها أبي عربي أبي مسلم مات ولكن ما عارفه شيئاً الإسلام لا عارفه شيئاً الإسلام شيئاً كيف الإسلام؟ رقم الحاتف ظهر بيتي وكل يوم السبتنا نجد في بيتي نقرر يالسالهين فبفضل الله هذا الشاب دخل في الإسلام والحمد لله صباح الثنين الحمد لله فخلال هذه الأوقات قامت هناك مؤتمر إسلامي في برازيل وأشكر الله تعالى على هذا المؤتمر وأشكر هذه الدولة المباركة التي تسعى إلى خذبة المسلمين حتى في البرازيل تقال أن هناك مؤتمرات ومخيمات وندوات ذهبت هناك وكان أول مرة صليت في المسجد وأول مرة صليت الصلاة الجمهة في حيات المسلمين في هذا المؤتمر تعرفت لما الشيخ والدعاة وتعرفت للنازة لكن الناس مشكلتي داخلوا في الإسلام لكن لا يعرفون كيف الإسلام خلال المراسلة هكذا الحمد لله عدت لمدينتي مالكتب كثير كنت سافر كل سنة إلى سان باول حذا كان بعد سنتين ثلاث سنوات كان عمري ستة عشر سنة عشر سنة كذا كل سنوات هل سن باول أخذ كراتين من كتب حتى ترفضنا راجلين اسمه أحمد علي ومحامي كبير سين فصلين كله ال... عنده مش... شقة كبيرة أربعة أمتار برم... صلينا هناك صلاة المغرب قلت يا أحمد علي تسمح لنا أن نصلي هنا صلاة المغرب فقال لي صلوا ما في مشكلة أنا وليك صلينا هذا ما يصلي قلت أحمد لي صلي ما شوف ماذا جوابه قال من الزمان لو صلينا صيد كيف يصلي الله المستعان الله المستعان مشكلته الآن كيف أبناء وأحفاد هذه المشكلة فصلنا كما نصلي صلي معنا صلى معنا سنة ثلاثة فقلت لأليكس يلا نحن ثلاثة عندما كان نستي نجمع ناس هنا صعب صعب ما في صعب إن شاء الله قال بعربة سنوات كانت واحدة هناك أولا أنت واحد أولا أنت اثنين ثلاثة فكتبنا هذا في ورق ستقام صلاة الجمعة في مدينة بورتو أليجري ساعة كذا مبنى كذا قلت لأحمد علي نزور جميع العرب هناك لا لا بروح أنا أعرف كلهم هم بيجوا لهون إن شاء الله بيجي إن شاء الله بنزورناهم جميع يا السلام عليكم هناك سلام كيف حالك بوتقيه والحمدا بخير كيف كيف إن شاء الله فوز هذا ورا ايش شوف صلاة الجمعة ما في مسجد ما في شيء هنا في في من نحن آه تاتي إن شاء الله والحمد كلهم قالوا إن شاء الله خمسين عائلة استجابوا اثنان فقط والحمد لله أصبحنا كم؟ خمسة صالينا صلاة الجمعة والحمد للأول صلاة الجمعة في مدينة بورطولي في جنوب البرازيل هذا في السنة سبعة تسعين ميلادي وكنت الأول خلاص لنا أنا خطيب إمام مفتي كل شيء هنا في هذه المدينة وقلت في الخطبة الحمد لله إخوان الله سبحانه وتعالى يريدنا الخير لنا الله يريد لنا الخير واجتمانا في بيته وحب الأماكن الله المساجد شقة وكل واحد لازم أن يأتي بالثاني وكان هكذا سبعة وثمانية وتسعة وزاد عدد المسلمين والحمد لله رب العالمين فكنت وزورت المراكة الإسلامية في أنحاء البرازيل ملكتب وريد, كتب وريد, كتاب وريد كتاب وريد كتاب وذحبتني ببعيد مدينة اسم فوزق وصوه هناك مساجد ومسلمين كثير جدا هناك والحمد لله رجل اسمه محمد جبارة من لبنان حفظه الله وقال لي تعال اشتغل معي اشتغلت معه كنت اشتغل وهو يعلمني عربي ويعلمني شيء من الاسلام هكذا في الدكان اقف هذا انتظر يا تناس الى اقرأ القرآن كنت اقرأ وهو يصحيهني هذا خطأ اقرأ هكذا شوف اخوان هذا رجل هذا رجل انا واشكر الله تعالى صلى الله تعالى يجزيه خير الجزاء وأوتي إلى مدينتي هكذا وهكذا وهكذا حتى في سنة 2000 وأنا كنت في جيش بعد ذلك دخلت في الجيش جيش جباري سنة دخلت في جيش وكان أريد صلي ولكن واحد الرجل محترم قال طيب لا تصلي هنا مما ناس صلي هناك في سجن لا أحد يراك هناك طيب أخذ السجاد وأذهب لسجن وصلي وكل أصحاب الصغرب شو حزر رجل كل يوم يذهب ويدخل في السجن حتى واحد الضابط رأاني من هذا يدخل كل يوم في السجن يرجع آه هذا مسلم آه مسلم طيب هو دعاني لكي يشتغل معه في القاعدة عسكرية عامة فقط جنرالات وضباط هناك اشتغلت معه خمس سنوات هذا رجل وزار مصر وزارة تركيا يعرف المسلمين يحب المسلمين يشتغل معي والحمد لله إخوان الحمد لله قلت أنا أريد صلي الضابط قال تعيب خذ مفتاق غرفتي صليه هناك بعد ان ترجع الحمد لله قلت له في صلاة الجمعة نحن نصل صلاة الجمعة أي ساعة 12 تبدأ تعيب يخرج الساعة 11 بعد ان نزلاته هناك الحمد لله الله يسر قل الشيخ هناك مؤتمر الإسلامي في سان باولو خمسة أيام تعيب خذ إجازة خمسة أيام الحمد لله حتى لما تزوجت هو جايب في حبلة زواج لك يحضر زواجه الحمد لله رب العمين صلى الله تعالى أن يهدي فالسنة 2000 إخوان هذا مرحلة أقول صعوبات الإنسان يعيش في بلاد الغربة في بلاد الغرب لكي يجد الإسلام الشيء صعب أولا هو كيف يجد الحق في البيئة صليب ونذيل الفواحش بعدين أين الإسلام وبعد هذا أين المسلمون ان الثلاثة مشاكل كيف نخرج من هذه البيئة أين الإسلام وأين المسلمون أين دور المسلمين في بلاد الغرب الحمد لله إخواننا هاجروا قديما إلى بلاد البرازيل إلى أمريكا, أمريكا طلب الريزق طلب العيش نعم لا بأس لكن والله نستطيع نفعل شيء كثير مجرد البستقية مجرد إعلان هناك مسجد من يريد استفسار من الإسلام اتصل إليه هكذا فهذا لن في هذه مدينة الحمد لله نحمد الله بفضله دعال لن ستين يصالون السلاة الجيومة في هذا المدينة نصفهم من برازيل الذين في الإسلام رجال ونساء والحمد لله فأنا سنة الفين تيسر لي فرصة وأنا سفرت إلى لبنان وهناك تعلمت العلم الشرعي ولغة العربية والحمد لله استفادت استفاد والله بلاد الشام فيه باركة بلاد الشعب شعب طيب والله أول مرة مرة هذا في لبنان أريد دخلت أن أريد أن أرى مساجد أن المسلمين شاب صغير رأاني تكلم مع واحد زميل لغتي يعني عاجنبي عاجمي تعال حول تعال هول معرف من دخلت في بيتي اجلس تعال في الإكرام خدمة شاي هكذا سبحان الله شوف المسلمين كيف المسلمون يكرمون الناس يحبون الناس يوم بعد أيوم زادني إيمان وحبا زيادة زيادة لإسلام المسلمين الحمد لله وفي المعهد تعلمت قاعدة شهر بزدها تتميز الأشياء فأرى فتل جميع طوائف والفرقة هناك واذحبت إليهم لكي أسمى الأشياء منهم يعني كان المشيخ يقولون هذا فيه خطر هذا فيه خطر ولكن أسمع أن أريد أن أسمع منهم ماك حق ولكن أن الأقتنع إلا إذا أراهم واذحبت إليهم ورأيت أشياء محزنة للأسوى الشديد أذكر أن دخلت في المسجد قبر في الجنة هكذا أنا أستصلوا ركعتين وبعدين يمصحون على القبر والله ما رأيت ما قرأت مرة لا في رياض صليحين لا في القرآن هذا الفعل فبدأت أبحث أين هذا ثم كان يوم عشراء عند الشيء هناك في بيروت كنت أنزل يضربون أين هذا ما رأيت في القرآن لا في السنة انسان يخرج من الكفر يبحث الإسلام يبحث المسلمين يجد المسلمين ويرى البدعة والخرافات والأشياء كيف يحتدي كيف يحتدي هذا الصعب الحمد لله حتى ذحبت لقطر هناك قامت الدورة الشرعية نسخي البخاري إن الشيخ وليد السيف نصر أرى مقيم في البحرين بدأتوا الشيخ قال لازم تطلب العلم هذا الدين يستقيم وعده تستقيم بالعلم اقرأ حديث اقرأ تفسير اقرأ قرآن توحيد بدات. عدتوا إلى لبنان ما كمية كبيرة من كتب آه لما دخلت في معهد هناك ايش هذا كتاب شيخ ابن لثيمين ا بنتيمية. أخذ الكتب أخذ الكتب ممنوع تكره هذا الكتب هنا هذا الكتب سيفسر عقدتك وإياك وإياك أولئك الوهبية ومع درجة ومع درجة سنمى الشكل كبير حتى فصلوني من المعهد المدير قال خذ أغراضك في المنحون ولا خذ من أغراضك في المنحونك الحمد لله عدت للبرازيل ما الكتب وأخذت معي سبحان الله من البقاع الى المطار كنت اقرايت الكرسيات الكرسي 70 الكرسي. كيلو من كتب 70 كيلو على ان سيقفون عالمره الحمد لله وصلت بالرزمات 70 كيلو من كتب كل الكتب قلت لما بيتي وما زيد بدا دعوة هكذا زرت المسلمين ان نعمنا لا نقرا رياض الصالحين علم كل صابط نقرا رياض الصالحين كوي ملاحظ نقرا كتاب التوحيد وهكذا صار مشاكل هناك عشان العيش ذهبت لسان باولي كي اطلب الرزق وتزوجت بفتاة هي مسلمة الحمد لله تزوجت بها وبعد يومين وأنا تزوجت بسان باولو كان نيتي أن أتزوج ولكن لم يكن كيف تزوج. هي ذهبت لدورة شرعية ولكن ذهبت لأول تقين هناك فكان من أحد المشيخ قال لي لماذا لا تتزوج يا شيخ صعب الزوج ما شيء والله أخي تزوج الله يفتح لك تزوجت بعد يومين قامت الدورة الأخرى دورة شرعية قامت جامعة الإمام في برازيل في سن باولو وكان هناك دكتور عبد الرحمن الدوود عمين شؤون الطلاب في جامعة الإمام حفظه الله وكان هناك دكتور عبدال السلمي في مجد العودة هناك في سويد وكان هناك دكتور الشيخ حمد ويجري وأنا حضرت تلك الدورة وكنت من المترجمين الدورة فقال الدكتور عبد الرحمن الدوود قال لي بنسبة أنت متزوج جديد حكذا سنوفر لك من حد رصية في مملكة العربية السعودية لينكي. والله فرحت والله بعد عشرة سنة بعد عشرة سنين أبحث واحد يقول لي سلام عليكم إن واحد يقول. أنا مترجم دورة شرعية واحد يقول لي ستعبرص في مملكة والله الحمد لله زوجتي لا هنا ولا تسمع وأنا أقول والله لا أدري لو فرحت أكثر بزواجه بحد المنحة والحمد لله ولكن الحمد لله اخوان ها الانسان لما يقرا اذا الانسان يقرا القران مهما يقرا تفسير القران التفسير يجدي في حياتك تفسير القران ستجد في حياتك ان الله يفل ما شاء ان الله يهدي ما شاء والله اخوان كل من هذا الاسلام هذا الدين ولكن تاخر سنتين ولا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتى توعدنا لا إن شاء الله فهو طلب لي هذا يكون بيني وبينه بيننا وبين الله ولكن قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فهذا قال ستأخر وسنوفر لك جهاز كمبيوتر لكي تتابع دروس من المشيخ في بيتك الحمد لله ماذا أريد والله قبل 13 سنة ما في شيء لا كتاب ولا شيء لا كيف أصلي لا كيف أتوضع وبعد الثلاث عشر سنة جاء الكمبيوتر وأدخل الإنترنت لا يجي إسلام إسلام وي دروس المية محاضرات وكل شيء والحمد لله يخن. طلبة العلم أكثر من طلبة العلم هو في طريق الإنترنت أصلى الله تعالى على علي القدير على الكريم الحليم الوهاب اي هذا الدكتور عبدالرحمن داود هذا الفعل فلدى عبر الانترنت بدأت خلاص لنصوي برنامج اقول باختصار بعض الشيخ الذي اخذت بعلمينهم خلال عبر الانترنت الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفيظه الله والله احب هذا الرجل احبه وصلى الله تعالى يجمعنا في الدنيا وفي الاخر ان شاء الله واستمعت دروس من الشيخ عبدالي بن جبريين حفيظه الله واستمعت الشيخ عبدالي عبد الرحمن البراك حفظه الله هذا الشيخ والله ما تيسر لي فرصه لكي اجلس معه وسمعت للشيخ عبد الرحمن المحمود هذا المشيخ الذي ما تيسر لي فرصه لكي اجلس معه ان شاء الله ساجلس معه وسمعت من الشيخ صالح الشيخ حفظه الله وسمعت من الشيخ عبد الله السعد حفظه الله وزورته قبل اسبوع وسمعت من الشيخ عبد المحسن الزامل وسمعت من الشيخ ناصر العمر وسمعت من الشيخ ولا كثير المشايخ ولكن كنت واسم المحاضرات والدورات والمخيمات اللي اقامته هنا في هذه البلاد المباركه محاضرات الشيخ سيد بن نصر الشيخ عادل القرني الشيخ ابراهيم الدويش الشيخ سعد البريك والمشيخ خالد الراشد خالد الراشد طلال الدوسري الشيخ سليمان الشبيلان وحتى شهدنا مباشره عبر الانترنت يا اخوان مخيم دعويه كان هناك الداعيه ابو ابو زكم هناك في الانترنت شفته وهو يكسر معود شفناه في الانترنت شاهدناه والحمد لله ولا الحمد لله انا هنا في هذا المسجد بيت من بيوت الله وهذا حب الاماكن إلى الله عز وجل والله, والله والله والله هذا اغلى مكان واجمل أماكن في العالم وواحد كله اه خاصه البيت الابيض هذا القصر وهذا مسجد بيت الله نحن ناتي الى اخوان انا اقول باختصار واخيرا والله لا أن نشر الله عن نيمة الإسلام نيمة الإسلام ألا أن أرى الشيباب. شبان والشباب فالحمد لله أب مسلم وأم مسلم أولداء والسامي العاذان في أذنه أبوه يخذه للمسجد يقف القرآن لا يحتاج من مترجمة في هذا البلاد كل مكان تجد المسجد تستطيع أن تختار أنا أريد أن المفاجر في هذا المسجد وأريد أن أصلي الظهر في هذا المسجد في برزيلا يجد حكذا يجد شباب بيننا أسلم 13 سنة والد أسلم دخل في الإسلام و يأخذ يمشي ساعة حتى يأخذه الباص بعد ساعة يأصل بمكان نصف ساعة يمشي بقدمه لكي يصل لصلاة الجمعة في المسجد ولا يفهم الخطبة ولكن يرى المسلمين مسلمون هناك في بلاد الغرب بلاد الكفر بلاد رونالد بلاد كارنفال بلاد السنبا كل شيء يلبسون يعتزون يلبسون يمشون بثوب تقيه عمامة وشمار الله أكبر ما تشبه بقون فهو منهم وحب المسلمين تشبه بهم والحمد لله إخوانا حزنية معظيمة والله نعمة العافية نعمة المال نعمة السيارات اليوم نعمة كل شيء والنعمة الدين نعمة الدين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إخوانا والله لو أننا سبحان الله ألا نقول لكم إذا توفى واحد من آئلاتكم الأب والأم أليس يحزن هذا حزن نسبية الحزن لسبب الفراق ولكن يعرف مسلم صاحب صلاة صاحب الدين يدخل الجنة إن شاء الله فكيف حال ناس مسلم وحيدة في بيته هذا النعمة نعمة الإسلام لابد والله لما أنا أسمع واحد يقول في بعض الشباب يتأخرون الصلاة والله أنا, أنا أحزن لماذا يتأخر لماذا حل ربه سبحانه وتعالى نقص شيء نقص من رزقه فهو زعلان بربه لما جت اخر صلاه هذا دين ولا عندنا إن دي غيره لديننا انا اقول هذا لنفسي ولا انا تعبت تعبت الحمد لله لاجل هذا الدين وانا عنده غيره انا لا أنا لا اريد ان واحد مسلم اه ما غرور بالغرب اعوذ بالله انا حربت منهم واحد يقول لها صلاتك لا اخي اخواني في الله اذكركم هذه النعمه لابد نشكر الله عز وجل للاسلام ولا المساجد ولا المشيخ ولا الدعاه ما مشيخ للسنوجة ما موجود كل مكان لا عذرة لا عذرة لا عذرة لا واحد يقول اه تعباد اه ما فيه اه لا عارف كيف لا تعرف لا تحفم القرآن ما زدق لربك يوم القيامة مساجد موجود شيخ موجود العب المسلم كل موجود والإنسان يهمل لحول قوات الله بالله إخوان سامحوني ربما طولت عليكم ولكن أنا صلى الله تعالى على علي القدير أن يهدي جميع الناس وأن ينقل بكنائس الناس إلى المساجد وأن يهدي جميع الناس في البرازيل وغير البرازيل وأن يثبت اقدامنا وأن يجعلنا من دعاة للإسلام من هدات المحددين وصلى الله تعالى أن يجزي, يجزي خيرا لجزاك كل مسلم يريد البذل لهذا دين ونحن كلنا جزء من حسنات الصهابة حسنات الرسول صلى الله عليه وسلم وأخيرا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله وخيره الأستوديو التحليلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أيها سعادة المستمعين مرة أخرى في الاستوديو التحليلي ضيفينا في هذا اللقاء كما هم لديكم فضيلة الداعية إبراهيم الطلحة والكابتن حسن العتيبي أهلا بكم مرحبا بكم فضيلة الشيخ رأينا في مجريات هذا الشوط في بدايته رغم حداثة اسلام رودريغو رغم قلة علمه في الدين الإسلامي قرر أن يجمع المسلمين أن يوجد محظن يجتمع فيه المسلمين أثمر ذلك بإسلام فرد وآخر وآخر وعودة بعض المسلمين إلى الدين الإسلامي وتأديتهم إلى الفريضة تعليقك شيخ على هذه الأحداث بسم الله الحمد لله بصراحة ما أجمل الشرط الثاني أحلم الشرط الأول كان شهوط الحمد لله ومبروك نفذنا في هذا الشهوط الثاني وهذا نعم من الله سبحانه وتعالى وهذه الهداف الرائعة أخونا صراحة أن الخير أنا نغبطه صراحة على ما فعل أخونا أدريكم على صراحة المجريات وعلى وضعه وكيف أنه بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بدايته في بداية الامر بدأ يدعو ذكرني بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معنا الجن فالنبي صلى الله عليه عندما جلس مع الجن قال إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضيه ولو إلى قومهم منذرين مباشر أصبح ودعات الله فهو يتمثل بذلك فهو يدعو على حسب علمه اللي يقدر عليه نحن يقول للناس ادعو على حسب علمك لا تدعو بأشياء أنت ما تعرفها واحد تقول رح صل يحتاج لها طلب علم صحيح. واحد تقول له يا اخي بر بوالديك صل ارحمك اقرأ القرآن هذه ما يحتاج لها انك تقرأ يعني تحفظ البخاري ابو هذا هو قصدنا اخونا بدأ يدعو يعني هذا شيء رائع صلى الله عليه والله يغبط على ذلك صراحة انسان في مكان لا في احد يعين على الطاعة لا في علماء لا في دعاة لا في مساجد تخيل يعني يا اخوي اسامة حين نطلع في مساجد نحن نطلع وفي العلمان بكل مكان جارك هذا طالب حلم قريبك شيخ قريبك يعني موجود الحق لنا في كل مكان لكنه مسكين ما عنده أحد وهذا التوفيق بين الله سبحانه رائع طيب كابتل حسن نصيحتك لأي شاب يرغب في ممارسة هواية رياضية معين الرياضة شيء طيب مفيد للجسم مفيد للجسم والعقل والمثل يقول العقل السليم في الجسم السليم بس الشيء الأهم ان هذه الرياضة تأخذ حجمها الطبيعي لا تأخذ أكبر من حجمها معناتها أن الشخص يعني وقت الرياضة لا يكون على حساب أشياء مهمة في ديننا لا يكون على حساب صلاتي لا يكون على حساب أشياء مهمة في الدين وأن يستغلها في, في شيء ينفع في الدنيا والآخرة فتكون عون على طاعة الله سبحانه وتعالى ويكون فيها هدف سامي ورسالة إذا كان بيوصل فيها رسالة يعني يخدم فيها الإسلام يعني على سبيل المثال نشاهد يعني أكثر اللاعبين الأجانب يخدمون دينهم وهو, وهو باطل يعني, يعني النصارى مثلا يخدمون دينهم وهم على باطل والمشكلة أنهم لا يعرفون عن دينهم شيء بحيث أن إذا سجل هدف سوى حركة الصليب هذا دليل, دليل على أنه نصراني أو يشكر الله في بهذه الحركة وهذه دعوة إلى دينه لماذا لا نخدم ديننا من هذه الناحية يعني ليش أنا كلاعب سعودي أو كلاعب مسلم قبل كل شيء ليش إذا ما سجلت هذا ليش ما أرسل للشباب أو للناس كلها هذه انا مسلم وأفتخر هذا بفضل الله وأسجد فالسجود أعتقد أنه رسالة توصل للشباب المسلم وتوصل للشباب الغرب مما شدني يا شيخ من خلال الشطف الثاني حرص رودريقو على طلب العن رغم المفاز الكبيرة التي بينه بين العلماء والمشاعر وكثير للأسف من الصالحين ومن من يفرط في هذه الغنيمة رغم قربه ووجوده وسط هؤلاء العلماء والمشايخ هذه المفارقة يا شيف لا تتكلم عن الدعاة طيب, <تصفيق> <تصفيق> طيب هذا هو الصحيح صراحة. المنهج الصحيح المنهج الصحيح تدعو وتطلب علم سفناء في آن واحد وتدعو الناس بما تعلم تدعو الناس بما تعلم وخليه يجرب أي إنسان داعية إذا زوج بالعلم يكون العطاء أكثر يكون أكثر بصيرة وهذا صراحة أسهل طريق للجنة أسهل طريق للجنة هو طلب العلم ومن الطرق الواضحة إلى الجنة ف... فإذا الله دلعال إذا حب عبد فقه في الدين خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا نعم أخوة الإسلام كابت الحسن هل تعتبر تميزك في العداء هو من الواجبات التي أخذتك عليها الدين الإسلامي يعني ونت حارس مرم إذا بدأتك اليوم في المبارات هل تعتور هذا واجب ديني؟ أنا لاعب محترف وهذا عملي فالرسل صلى الله عليه وسلم قال من عمل منكم عملا فليتقن والاتقان اتقان يعني اظهاره بشي حسن بشي الحسن يعني تميز فأنا أسعى لتطوير نفسي هذا شيء طبيعي بس الشي اللي ليس طبيعي ما أعطيها أكبر من حجمها بحث أني أنا أضيع وقت كبير واستنزل جهد كبير وحنا ما خلقنا يعني لهذا حنا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدوا طيب يا شيخ لما أراد رودريكو أن يتزود من طلب العلم سافر إلى أحد الدول العربية ووصم بأنه وهابي وبأنه إلى يعني من الصفة هذا التفرق الحزبي والتفرق الطائفي والذي للأسف يضعف من قوة المسلمين ألا يؤثر سلبا على المسلمين الجدد كارودريقو والله أثر السلبي على المسلمين نفسهم قبل اللي تهم داخلي في الإسلام أنا واجهت ناس بخارج مملكة أول ما قعدت تتكلم معهم في الدين قال أنت وهابي والله أنا مسلم قلت ترى إحنا ما ندري أن الناس سمونا وهابية اللي يمطعنا بر المملكة قلت عندنا مملكة ما عندنا هالأشياء هذا وهابي هذا ما أدري كذا هذا كذا لا المنهج واحد كتابه سنة ونخوك خل مرجعي مرجعي كتابه سنة لا تتعصب للأشخاص تعصب للحق تعصب للقرآن للسنة أما تتعصب لأشخاص معينين فلا ونخوك الحمد لله الحق واضح وهذه مشكلة ترى سببت فرقة بين المسلمين الحمد لله حينما ديننا واحد منهجنا واحد والإنسان إذا بدأ يتكلم في هؤلاء وفي هؤلاء والله يسقط هو أول واحد وهذه مرض ترى والله مرض ادعي لله على الحق لا تتكلم في الاخرين انصح الاخرين وجههم ولا يكون هذا الخلاف بيننا اخونا لو تخيل تخيل لو اخونا هذا الجزائر غير ورى هذا الاختلاف وش بيقول؟, بيقول هذا دينهم ما عاد صح ولا لا صحيح أقل فيه. لكن الله راد لخير طيب ننتقل الى الكابتن حسن في في مجلس خاص كلمنا الاستاذ حسين عن انه دخل احد المطاعم فوجد مجموعة من الشباب لابسين لبس غربي قصين قصات غربية اللي مقلد رونادو واللي مقلد بعض اللاعبين الغير مسلمين بما انك مثل ما قلنا في المجال الرياضي تعليقك على هل المظاهر من مظاهر الشباب رسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم تقليد الشاب لشخص معين دليل على الحب فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحد فكلنا يعني كلنا نريد أن نحشر مع, مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مع الناس الأخيار صحيح والناحية الثانية التي أتكلم عنها هي ناحية نفسية فأعتقد أن الشخص الذي يحاول أن يقلد شخص أو يتشبه فيه فهذا دليل على أن عنده ضعف في الشخصية يجد في نفسه نقص عشان كذا يحاول يعوض النقص بتقليد شخص معين لشد انتباه الناس او, يعني أو زي كذا يعني فالشخص اللي ما يقدر يكون له شخصية مستقلة شخصية قوية فاعتقد لو حاول ان يقلد ناس ابطال حقيقيين يعني امثال الصحابة رضوان الله عليهم الناس اللي فيهم خير موجودين في البلد المبارك وسائر بلاد المسلمين فهذا أفضل. أفضل من تقليد الشباب الغرب وللأسف التقليد لم يقتصر على الرجال فقط بل حتى النساء للأسف ويذكر عن بعض النساء أنهن إذا خرجنا من بلادهن يتخلين عن واجب شرعي على وهو الحجابة والعباءة وكان يرى الشيخ والتعليق على هذا والله لو أقول لك عمر يقول لي عمر أخونا نمريك يقول لي قيت وحدة في الطيارة موسلمة كانت بحجابها ولما تعدنا السعودية نزعت الحجاب تعبت لي صار؟ يقول له ابشر لبس الكفار طبعا لباسنا يقول في امريكا لابسه لبسهم وهذا اللباس اصلا لبس هي ما تقدر لبسته وهي ما تفهم اللباس حتى يقول لباس احد العصابات عندنا والله يقول لو في شوارع عندنا لو مرت منه والله تقتل مباشره وهي تتوقع انه شخص الحين <تصفيق> <هؤلث> لبس احد العصابات هناك طيب نختم بسؤال مبالغه بعض الشباب في التشجيع والمتابعه للمباريات والكوره على حساب أحيانا واجبات دينية للأسف على حساب واجبات ربما منزلية واجبات ربما عمل دوام وظيفة دراسة تعليقك والله أجف شعب مسلم الحمد و... والله الحمد فعندنا أولويات طاعة الله سبحانه وتعالى فكل شيء بننتجي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جنوية بعدين تجي الوالدين مثلا أهلك أخوانك زوجتك أولادك فهمت وظيفتك فهمت تصير الأولويات لو زي كذا ف... فيلاحظ أن ترتيب النادي أو تشجيعي للنادي بيجي في المرتبة العاشرة او المرتبة الحادي عشر فأنا ليش أتحسر لخسارة طريق معين على شيء يعتبر بالنسبة لي هانوي يعتبر من الكماليات في الحياة يعني مجال ترفيه فالخسارة الكبيرة اللي الواحد المفروض ان يتحسر عليها اذا فعلا فاتك فرض صلاة مثلا او فاتك عمل خير فهذه هي الخسارة الحقيقية فهل هذا سؤال اسأل كل شاب هل انا اتحسر اذا فاتني فرض صلاة زي ما اتحسر اذا فريقي خسر فاتمنى من الشباب مراجعة حساباتهم إذن فضيلة الشيخ إبراهيم وكذلك الكابتن حسن هذه دعوة إلى جميع المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي للعودة إلى الدين الإسلامي وإلى المنبع الصحيح إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطوى صلى الله عليه وسلم هذه دعوة منكما ومنا نحن في مؤسسة مسامع إلى الأمة أجمع أن تعود وتترابط وتتكاتف مرة أخرى وتنبذ الفرقة والتجريح بينها وبين أفرادها في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في هذا الأستوديو التحليلي فضيلة الشيخ إبراهيم الطلحة والكثن <تكلمة> حسن التابي وشكرا جزيلا لكم على حسن استماعيكم وانصاتكم نلقاكم مرة اخرى في اصدارات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الراعي الالكتروني لهذا الاصدار مجموعة نبض الوفاء نبض نبضة تخاطب القلوب والعقول تخفق بين ثنايا شبكتكم العنكبوتية عنوانها www.nabd.net هذا العمل من اعداد هارون الرشيد الهندسة الصوتية العزيز المواش الاخراج ليث فواز تم هذا العمل باستوديو مسامع الرقمي اذا كنت ترغب في معرفة الجديد من اصداراتنا والدورات التدريبية في مجال الاعلام والصوتيات التي تنظمها المؤسسة اشترك معنا في برنامج تواصل او برنامج تدريب وستصلك رسائلنا مجانا بمشيئة الله تعالى للاشتراك في برنامج تواصل ارسل رسالة SMS على جوال رقم 0503 450 250 واكتب عبارة تواصل وللاشتراك في برنامج تدريب ارسل رسالة SMS للجوال رقم 0503 اربعة خمسة صفر اثنان خمسة صفر واكتب عبارة تدريب ولمعرفة المزيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت www.masamea.com شكرا لاختنائك النسخة الاصلية من اصدارات مؤسسة مسامع للانتاج الصوتي والمرئي علما ان جميع الحقوق محفوظة والله وكيننا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من اثاراتنا في التسجيلات الاسلاميه ابو عبد الملك عبد الملك, برد الملك الله يرضيك الله سلام الله نفعته اليكم فامنتم صحنا خير الصحابه هلا ابو على نصديقك راكب الزغلول غزت من عاشت في الافنان خصيت افكار صيغت لي بتمنى ان احمل للاذعان وتمس مفعب ولا ترى انخاك ولا ترى والله انخاك ابو سود ونلنا في جهاد واعلى مات ايرا وردو الله سبحانه بسمعك انت ابو زمن الصمت القاتل جاود قلبي المجروح كثير مسائل واترك بابك مفتوح يا الصمت القاتل فجا و القلب لا تستحي عادي انا ايه ده تستحي ما فيها كم للمجد شقوا دربها ان نرتحل كم تمنى المجد ان نرتحلا راحل والشوق يهنيق بلا ونسيب الخالدين <مصر> روية بين العالمين اقل الإسلام لا تجزعك إني أرين قد حفظت لك اليمين الله يكثر أمثالك لين واجد والدهم إن شاء الله في كل محل كل ما طلعت في محل لقبه مجاعد في البقال وفي الصيدلية فارس اسمعنا عندكم فريق فريق مسامعين <مصر> طيب اتباروا يا يالله في هداة التجاج إلى الله عند افتدى من راجا إلى الله رغم عظيم الذنوب فقد بلغت در من أدلجا إلى الله عند افتدى أبصرت عيني شبابا غارقا في الكير أبصرت عيني شبابا غارقا في الكبريا خلدوا الغربا جهارا واستمروا في احتفال أبصرت عيني شبابا غارقا في الكبريا وقلدوا الغربا جهارا واستمروا في اختفاء قالها المختار يوما في حديث الاقتداء حذوهم في كل فعل نحن نمشي في في الاقتداء حذوهم في كل فعل نحن نمشي في انحنان أمتي والليل داج والرزايا في مضى مجدنا مجد تليد الليل يفنيه الفنا أمتي والليل داج وهو زايا في مضى مجدنا مجد تريد ليس يفنيه الفنا أمتي هذا دواء آي قرآن عظيم فيه للبلوى شفا كمة هذا دواء من إله الكون جاء آي قرآن عظيم فيه للبلوى شفا